الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ترجمة مختصرة لابن أبي زيدن القيرواني جانة الإليزية مقدمة ورسله قطف الجان الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني وإليزية مقدمة والشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى له أن إليزية ترجم فوبي وهسو أن تنجادي وكتبهك ورسلهه ابن أبي زيد القيرAWANI رحمه الله تعالى هو عبد الله أبو محمد ابن أبي زيد واسمه أبي زيد عبد الرحمن دين له أبي زيد عبد الرحمن سكن القيرAWAN الكويشي القيرAWAN كل تونسيا. Kairawan iko Tunisia Wakana kana imam fi waqtihi alikuwa ni imam na kiongozi wa wafuasi wa imamu Malik katika wakati wake wa, wa kudwata hum na alikuwa ni kiongozi wao wa jami'a Malik na mwenye kujumuisha madhehebu imam malik, mwenye ya Imam Malik kwenye kukusanya madhehebu ya Imam Malik washariha aqwalihi Alikuwa ni mwenye kucherehesha Kauli zaima malik Wakana wasi al ilmi alikuwa ni mkunjufu wa ilmu Kathira al hiffi wa riwaya Mwingi wa kuhifadhi Na riwaya za hadithi Wakutubu tashadu huu tashadulahu bithalik Fitabu vyake Vina hayo Wakutubu tashadu huu tashadulahu bithalik Fitabu vyake Vina fasih al-qalam ni fasaha wa kuandika dha wa ma'rifati bima yaquluhu mwenye wazi na ma'rifa kwa anao yasema basiran Birraddi ala ahli ahwa ni mjuzi wa kuarudi watu wa bid'a yaqulu al-shi'ra wa pia anasema mashairi na kuyafanya vizuri mashairi wa ila dhalika salahan taman Wawari an wa 'iffa nahukusaniya salah kamili na wari' kujichunga waifatan na kujichunga na haramu wa hadhari asat ad wa akapata uongozi wa dini na pia dunia wa ilayhi kana t al na kwa kii zilikuwa rihla Kutoka katika miji tofauti watu anakunda kuhaki kuchukua ilmu Wanajaba ashabu huu wakathural ahiduna anhu Najaba yani wamekua wakarimu watu wake wafuasi ni wakawani watuwema Wakathural ahiduna anhu wakakithiri wenye kuchukua ilmu kwa huyu eh, is Abu Zaid Abdul Rahman وعرف قدره الاكابر ومهجوا منزله yake na kiasi chake maulama wakubwa wa kana yu'rafu bi Malik as-Saghir alikuwa akijulikana kwa jina hilo Malik as-Saghir al-Imam Malik huyu ni fihi huwa Mauthukun bihi fiithiyanatihi wa riwayatihi Huo ni imamu ni kiongozi Mwenye kutegemewa katika dini yake Na mapokezi yake Kanathika Wajitama afihi ililmu Walwara Emekusanyika kwake kiilmu Nawara Walfadlu Walaklu Shuhuratu huu tuguni Andhikrihi Kutanga kwake, unatosheleza nakumtaja. na kumtaja Shuhratuhu tugnii an dhikrihi Wakana sarii alinkiadi walrujui ilal haki Alikuwa ni haraka Wakufuata na kurejia kunye haki Haraka haraka Anarejia kunye haki Ikiwa amekosea Wakana sarii alinkiadi Walrujui ilal haki nih, Alikuwa ni haraka Wakufuata na kurejia kunye haki تفقه بفقهاء بلده وسمع من شيوخها ألي بتعلمك تكره ومولما وفقه ومديواك وقيروان أكسكيك ومشيحواك وعول على أبي بكر بن أبي اللباد وأبي الفضل القيسي أكمتجميها فيها لمتجميها أبو بكر بن اللباد نأبي الفضل القيسي وسمع منه خلق كثير وتفقه به جلّه. ولسكي أقواك وقتشوا علم أقواك وتويني ناقبتاع علم kwake بيا وتويني وسمع منه خلق كثير وتفقه به جلّه. وكانت وفاته سنة ست وثمانين بعد الثلاث مئة من الهجرة ما كم يتعطه نثمانين نسيت من الهجرة. نيب والبفريكي هو ابن عبي زيد للقيروان عبد الرحمن له كتاب النوادر والزيادات على المدونا على كتاب كنوادر مابو نوادر مابو عمباو يميتوكيا كووشاتي نزيادات على المدونا مشهور أزياد من مئة جزئين كتاب عمباو كنوادر مشهور نزيدي يا يجوزو ميامودا أزيد من مئة جزءين نزايبي يجوزو يعني مجلد ميامودا وكتاب مختصر المدون مشهور ايضا كتابه مختصر أبكي مشهور يفيه كتابيه هذين المعول في تفاكوه نديو في كتابه المعول ليفو في نبو تجمع وكتكفيته، وعلى كتابيه هذين المعول في التفقه نقيب في تبو فيلي في نبو تجمع وانكتكاكو تشقوا فيته. الرسالة رسالة وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة في الديباج المذهب. ابن فرحون المالكي نفي في تاب والفتونج في نجي في الفتاج وكتك الدباج المذهب كيبني فرحون المالكي صفحة 136 إلى 138 قال وكل ما مرة منقول باختصار من هذا الكتاب كلا اليو بيتا يمن كلوا قال فيه الذهبي في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء الصفحة السادسة الخاشرة عشر المجلد العاشر الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب الإمام الذهبي في السير عن أمتاج ابن أبي زيد الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب وقال في آخره وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول ألكوا رحمه الله ابن بزيد كتجنجي سلف كتجمجسنج لا يدري الكلام ولا يتأول لا يدري الكلام هذا يمبو يكلام يفلسفان ولا هفني تعويل سفزع الله فنسأل الله التوفيق هذه ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى قال الشيخ العباد فوائد بين يدي الشرح هذه الفائدة بين يشرحه الفائدة الأولى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح مفهوم اهل السنه والجماعه كاتك اعتقادي نكفواعه قراني ونحديثي وفهموا قال حفظ الله عقيده اهل السنه والجماعه مبنيه على الدليل من كتاب الله عز وجل و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرلاهم اتّكادية للسنة والجماعة إمدينج وق دليل دليلنا زكان كتاب تعلّق الله عز وجل نحديث زمتم واك سلّ الله وسلم نفيل وليفوقا ما صحابة تكوف رضي الله عنهم وأرلاهم Kala Allahu Azza wa Jalla Akiyamrisha jabuhili Ittabiu ma unzila ilaikum mirrabikum wala mindunihi awliyaa Kalila ma tadha karun Fuwateni Fuwateni liyoteremshiwa kutoka mula wenu Na msifuate badala yake Awliyaa wapenzi Fuwateni yali liyoteremshiwa kwenu msifuati malinu ya watu Mkawapenda watu hao أم كفواه تمانينويا أم كواه ما تذكرون نوتشات من نافيو وقال تعالى وأن هذا شرط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هينجياجيا ili usawa ilionyoka ifuateni gine njia nyingine zika kufarikisheni na kuacha njia yake dali kumwasaka hayo anakuhusieni la'alla kumtatakun ili mpate kuwa na takwa Wakala taala faman tabiha hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun watakaofuata mwongozo wangu hawana hofu kwao ولا وقال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقا مني كفوات مونغ زوانغ حتى putea ولا حتى كوا موف وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم حيث wala muislamu mwanamke adba na mtume wake wa kuhukumu jambo haitakikani kuwa na wao wana hiari katika mambo yao adba na jambo na mtume wake hatuna hiari wajibu wetu ni kufuata hasa adba ametuambia tufuate haya yaliyoteremshwa kwetu tumfuate mtume tuafuate salaf hatuna hiari mabwani tunalazimika tuafuate tu hao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 Wa kala ta'ala Wa aata atakumu rasulu fahudhu Wa ma nahakumu anhu fantahu Alilukuleteni mtumeli kama teni mlifanyi Na alilukatazanalo alilukatazeni Fantahu liwateni Wa takuullaha mteni alla Inna allaha shadidhu liikab Allah Wa kala taala Faliyahdari lilladhina yukharifuna An amri Antusibahum fitnatun Au yusibahum athabun alib. Na watahadhari Wale wanukhalif amri ya mtume Watahadhari isijika wapata fitna Au isijika wapata Athabu kali Ahizi zote Zina tuamrisha Tufuate kurani na sunna Kwa ufahamu wa tuemu wa Tusifuate maneno ya watu wengine وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العذاب بن سارية فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا حقيقة أتكيش كتكانيني بعدي عنه أتانا إسلام فعليكم بسنتي Wa sunnatil hulafa ilmahdi yina rashidi Nkiona tufauti hizo za islamu Shikamaneni na sunna zangu Na sunna za mahalifa waongofu wenye kuongozwa Wenye kuongozo, kuongozo waongofu Tamassa kubiha Kama teneni nazo Waavu alaiha bin nawajid Ziumeni kwa meno ya mwisho Sunna hizo Zangu na za mahalifa wangu Ziumeni kwa meno ya mwisho Waiyyakum wa, wa muhdathati umur, Tahadharini na mamwe nyikuzushwa Fa inna kulla muhdathati mbidhaa Kwa ni kila lilozushwa ni bidhaa Wa kulla bidhaa tindhalala Na kila uzushi lilozushwa ni dhalala ni upotevu Hakuna uzushi mzuri Wa kulla bidhaa tindhalala Na kila uzushi ni upotevu Hakuna kwa kuna uzushi mwingine Ni huda ni muongozo sahihi كل وزوش نيوحوتيف رواه بدأود والترمذي وغيرهما وهذا لفظ بدأود وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبا أمتي ونقط wataingia peponi isipokuwa atakayakataa qalu ya rasulullah wa man ya aba ewe mtume wa allah nani atakataa kuingia peponi qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba atakaini ti mimi ataingia peponi na atakaini وَمَنْ عَصَانِي فقد أَبَى أَتَكَيْنِ يَاسِي جِيُّ أَمِكَتَامُ وَنْيَوِكُ وِنْجِيَفِقُونِ وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كان يقول في خطبته علي كان يفيد الدوام والسم كان إذا فاهمش دواء دائما علي فإن خير الحديث كتاب الله بورا يا مزنجمزني كتاب ج الله. وخيرا لهدى هدى محمد بره من جوزر من جوزر و محمد وشر الأمور محدثاتها ما بمعفو نيالي الأزوشة وكل بدعة للا لا نكيل أزوشني وحده وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألك وجكتك حجر الأسود فللكعبة أكل شم فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع هكذا من الجوة وما من الجوة ولا وله لتمنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك Maa kabbaltuk law mimi sikumuona mtume sallam ana kushumu singi kushumu dinsi umar anayoonesha ittiba kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alishumu aswad sunna ni kushumu hajal aswad kwa fika pale akapata nafasi ya kuingia pale masjidil haram na kushumu pale katika kaaba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 ja jos Muslim, muslim Amila Amala Leisa alihi Amruna Fahwarad, niin on Kufania. kwanza jos kuzusha Kufania, niin on Kufania, niin on pili niin Mwenye kufanya Amala, yoyote on haipo katika on Amala Amala, hiyo on Kufania, niin on Kufania, niin on Kufania, niin on Kufania, niin on Kufania, niin on Kufania, on Ishii koma mwenye kuzusha piki yake Yee njo e, Amali yake hiyo aliozusha amila hata manamila ha Alifanya uzushi Hata kama kuzusha yi Manamila amalan Leisa alihi amruna Fahuwaradhu Sema huwe uzusha Ana madhambi makubwa zaidi Sabu amezusha jambu Watu wakamfuata katika uzushi Hu sasa ana madhambi makubwa zaidi Lakini wote Wana madhambi عمل زاو هزيكو بالي اليزوش نالي فانيوزوشي قال وما جاء في هذه الريوية عم من الأولى الشيخ البازي سيما إلي يكوجكت كريوية هي يبيلي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو هي إن إني يزيدك لكوي لي أموازو رواية أموازو لأنها تشتمل على من كان محدثا أو تابعا لمحدث Tappu hii na kusanya alizusha na yule mwenye kufuata hili lilozushwa. Li anna hatastamilu ala man kana muhjithan au tabi alimuhdath au huyu mwenye kufuata linyekuzushwa. Akafanya nae pia huyu riwaye pili ni aammu minaluhula. وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما واللفظ لأحمد عم معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة واتوا في تبذيلي ما يهدين منصارا ولفريقيانك تكدنياه ملة سبيل نبيل Wa inna hadil umma sa taftari ثلاث, kwa salatin wa Milla, Janil Ahawa. Umma tiwu utafaritiana milha sabinna tatu Yaani niil Awa. Bida, kun luha Woti hawa na konda motoni, illa wahida, ispukua ki kimoja wahial jamaa. Jamaa Jamaa dicho ki taka kitakachosalimika na motu ki kimoja الجماعة، الجماعة ديو أهل السنة والجماعة ديو الفرقة الناجية ديو الطائفة المنصورة، الجماعة كلي أمتكم إن فوادا إتقادي نمنهج يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ديكم كتكاتو سلميكم نموتوه. قال وانظر تخرجه وشواهده. في تعليق الشيخ شعيب الأرناؤت وغيره على هذا الحديث في حاشية المسند وروا البخاريكو حديثي صحيح حديثي صحيح هاينا متاتيزو يوت حديث الافتراخ لحديث صحيح نايم الفكيلون ما صحابا تفاوتي تفاوتي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أنس في حديث طويل آخره فمن رغب عن سنتي فليس مني من يكحكيه سنن زانغ سي كاتيكا ميمي فمن رغب عن سنتي فليس مني من يكحكيه سنن زانغ سي كاتيكا ميمي قالوا واذا ما كانت عقيده اهل السنه والجماعه مبنية على الكتاب والسنة لأن ما يعتقد هو من علم الغيب إميكوا إتكاد هي لسنة والجماعة بييني كجنجيوا كتاب قرآننا حديثي لأن ما يعتقد هو من علم الغيب سبو هايا نويتكديوا نكتك علم الغيب علم يسيري يا الله هايا نويتكديوا كتك أقيد هي لسنة والجماعة هو من علم الغيب لكتك علم يغيب ولا يمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتابا وسنة هايو ازيكاني كجوهايو اسبقوا قوحي قرآننا حديث هايو ازيكاني إلا بالوحي كتابا وسنة قرآننا حديث وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السنة Inna la akla salima yuwafikuu wala yuarribu huu. Jambo lilkuja katika kitabu gitukufu Qur'an, na likafubutu katika hadithi zamtume akili yenye kusalimika ina hilo wala yu'aridhu, wala hali pingi. Lolote lkuja katika Quranani, na hadithi za mtume sallam akili yenye kusalimika lazima iliwafik hilo hailipingi sabundu wahi wahi ni qurani na hadithi za mtume hasallam huwezi ukapinga wahi ukipinga wahi moja kwa moja utakufuru ukipinga wahi utakufuru moja kwa moja kwa akili salim akili yenye kusalimika salimika lililo katika qurani na sunna bila kulipinga wali sheikh islam ibn rahimahullah Kitabun wasiun ismuhu Daru taarudhi lakli wa nakli Sheikulisei mitemii rahimallaha Ana kitabu kikubwa jinalake Daru taarudhi lakli wa nakli Kuondosha Kuondosha, kuondosha kupingana zikani, akili na nuku Haywezi akili ikapinga nassi Qur'an Haywezi akili ikapinga nasia ya hadithi ya mtume Daru Taaru thela akli wana kuondosha. Kuondosha kupinga akili na nuku. Vitu haiwezekani haiwezekani akili yako ikapinga aya Allah. Akili yako ikapinga hadithi ya mtume. Ni kuondosha vitu hili. Kui wetu ni kufuata. Wajibu wetu ni kufuata Qurani Wajibu wetu ni kufuata hadithi. Bila kutia akili zetu katika wahi huo. قال والمعول عليه في فهم النصوص ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع. لنلتقي ميوة كتكك فهم نصوصه إزا قرآن ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ني في اللي ولikuwa مساحبه الله صلى الله عليه وسلم هي دول اللي لوتegemewu وفهموا القران والسنه حتegemewa فهموا مساحبه ومطومه الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنهم نا لييوكوجا كتوكان مساحبه هاو من الفهم الصائب كتوكان وفهموا وسواء والعلم النافع Na ilimu yinye manufaamu. Asahaba hawa mesifiwa. Asahaba mesifiwa na Allah, mesifiwa na mtume sallam. Kuyo ufahamu waho, diyo ufahamu wa sawa. Walivyo kwa sababu wa mefundishwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ufahamu waho, diyo sawa. Walivyo fahamu na hadithi za mtume sallallahu alayhi sallam. Ukifahamu dhidi au kinyume cha fahamu zao moja kwa moja utapotea. Umewacha ufahamu wa masahaba wafahamu Qur'ani kwa akili yako, wafahamu hadithi za Mtume kwa akili yao, kwa akili yako Unawacha akili na ufahamu wa sahaba moja kwa moja utapotea kama walivyopotea hao waliopotea. Kina jamia na muatazila na Makhawarij na wengine wote waliopotea Waliwacha ufahamu wa hawa. هلا وقد فهموا معاني ما خطبوا به من صفات الله عز وجل صحبها ما صاحبها هو ومفهموا معنى يا ولي اambiwa الله عز وجل لان الكتاب والسنه بلغتهم فقراننا السنه زيمكuja kwa مع تفويضهم علم كيفياتها الى الله عز وجل Wa Wametegemeza wa ujuzi wa kaifia za sifat kwa Allah azzawajal Kaifia za sifa za Allah Hakuna anejua ispukua Allah Lakini kuthibitisha sifa dio itikadi ya alisuna Njiyo itikadi, itikadi waliokuwa nao sahaba kutokana na mtume sa salam Kuthibitisha sifa za Allah Lakini kaifia yake Namna ya sifa hizo Hiyo anatekimeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala Jii anejua e, namna ya mukono wake Namna ya uso wake Anajua yee Namna Li anna thalika minal ghaib la yaalamuhu Illa huwa subhanahu wa ta'ala Sopo hiyo ni katika ilmu ya ghaib Ambapo hakuna anejua ilmu hiyo Ispukwa yee Allah subhanahu wa ta'ala Kama ajaa anil imami Malik ibn Malik ibn Anas في بيان هذا المنهج الصحيح كما اللي يجيء quotation مالك ابن انس ketika وقع وضي حيث قال عندما سئل عن كيفيه الاستواء وكذا اللي يسمى الامام مالك ايه خصوص الله ك लिंगنا ساوى جوه العرش الرحمن على العرش الله Amelinga nasawa juu arsi arshi alipoulizwa kuhusu hiu istiwa ni vipi vipi Allah istawa ala arshihi qala al-istiwa ma'lumun wal kayfu majhul wal iimanu bihi wajib wasu'alu anu bid'ah istiwa inajulikana kulingana sawa kunajulikana ki lugha istiwa ni istiwa kulingana sawa kwa kulingana sawa kunajulikana wal kayfu majhul namna yake haijulikani kwamba Allah amestawi vipi juu ya arshi hiyo hakuna anejua anajua yei Allah subhanahu wa ta'ala sisi tunajua kwamba istawa ala'l arshi ni aya Allah tunaithibitisha hivi hivi kwamba arrahmanu al ala'l arshi stawa Allah amelingana sawa juu ya arshi yake tunafasiri hivi hivi, hivi lilivyoandikwa katika Qur'ani لكن نمنا استواء حقنا نجوا اسبقوا هي الله سبحانه وتعالى هذه عقيدة السلف أصحاب الحديث الاستواء معلوم والكيف مجهول نمنا يكيهج لكان والإيمان به واجب نقوى منه نلذيما سبني سيفة متاجو كتكا قرآن كو آية سي آية موجة كو آية الله متاجه هيو والسؤال عنه بدعا Na kuulizia hiyo kaif ni uzushi Kuulizia Allah mestawi vipi Mkono wa Allah uko vipi Sasa hilo ni suali la kibidaha Wasualu anu bidaha Na kuulizia ni uzushi Uzi ukauliza mkono wa Allah uko vipi Allah methibitisha mikono yake Tuthibitisha mikono Hakuna kuuliza mikono yake Kovipi mikono wa Allah Hilo ni swali la uzushi Anjio mana limamu maliki Huyo haliuliza salihili alimtoa katika majlisi yake Baada ya kuuliza Kaifa stawa Halimamani yaka kichwa Haka fikiria Baada ya kumjibu Jawabu hili yaka atolewe Huyo haliuliza atolewe Sabu Ameuliza sali la kibida Ni mzushi Koni marufuku kuuliza Kaifia tu sifati la Namna ya za allah كوليزا مسألة هاي هني وظشي هاي تكي كوليزا تلقي بتيش السيفا بلا كوتا كأيواء أي نزكي الله سبحانه وتعالى بكيه قال وقد أوضح ما كان عليه الصحابة في سفات الله عزوجل الشيخ أبو العباس أحمد بن علي المقرزي المتوفى سنة خمس وأربعين بعد الثمانمئة من الهجرة امريكوازي منهج نيتكادي وليقوانهما صحابة كتكسيفز الله عز وجل امريكوازي هايو الشيخ ابو العباس احمد ابن علي المقريزي منيكفريكي وكميانان اربين نتانو من الهجرة في كتابه المواعد والاعتبار بذكر الخطط والآثار المجلد الثاني صفحة ست وخمسين بعد الثلاثمائة فقال ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية قال ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية فتاجى من نهايو بوضع حاله اليوم، كتشكيك هذا الإسلام، تANGO قال إعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين وبما أوحى إليه ربه تعالى. أقسم بالله متكوف عليكم تملز قوارب متموقة محمد صلى الله عليه وسلم حليق وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى bima wasafa bihi nafsuhu alkarima fi kitabil aziz mtume akawasifia akawasifia umati wake mola wao Subhana wa ta'ala kwa sifa ambazo ameisifia nafsi yake tukufu katika kitabu chake kitukufu alladhi nazala bihi ala qalbihi sallallahu alaihi wasallam ar amin kitabu ambacho alimshukishia mtume katika moyo wake ar amin jibri توما أكوات الدنيا مصاحبة ملواه سبحانه وتعالى زل سيفاً بزه أمي سيفياً نفسياً كي تكوفكتك كتاب جاكي تكوف وبما أوحى إليه ربه تعالى نصفاً بزه الله فلم يسأله أحد فلم يسأله الله أحد من العرب بأسرهم قاروئهم qarawiyyum wa amma ana shay'in min dhalik asem hakuna yoyoti hakuna yoyoti aliyemuuliza mtume salla katika waarab hao wote anaeishi mjini anaeishi vijijini hakuna yoyoti aliuuliza maana kitu chotote katika sifa hizo kwamba kaifia yake ni ipi kama kanu yasalunahu hu Allahu alayhi an amri والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي. كما اللي يقوه كم لزمتهما صلى الله عليه وسلم دام بالصلاة زكاة صيام حج. نم إن جنوا كتشك الله سبحانه وتعالى أن أمر زاكنا ما كتزياكك. وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامه. Waljanna, walnar na kama dhili masahabu walikuwa kimuuliza mtume salla allah alayhi wasallam hali za hawa moto lakini hawakumuuliza namna ya sifa za allah hakuna hata sahabi moja aliyemuuliza uso wa allah uko vipi hakuna idh la insanun minhum an shay'in minas sifati la كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن وغير ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجمها ومساندها وجوامعها أسلم لو يوتكت كما صحابها Wange mtume sifa yyoti katika sifa za Allah La nukila lingenukuliwa salihilo Kama nukilati l'ahadithu warida tuanuhu Sallallahu alayhi wasallam Kama zilijo hadithi zizokuja Kutoka na mtume wa sallam katika hukmu za halali Na haramu, wafi targhib Na katika kupendekesha khiri Na kutisha, na kutahadharisha shari Na haliza kiyama Walmalahim Na za vita Na fitan Na mfano wahayo katika mambo ambayo Vitabu vya hadithi vimea kusanya Maajimu haa Wamasanidu wa ha, Wajawamimu Vitabu vya hadithi vimea kusanya yote Kama kungikuwa na salihilo La kuuliza sahabi yoyote Kuhusu sifa katika sifa za Allah namna yake Ingenu kuliwa لكن هكونا هاتى صحابي الموجة أليوليز كيفية يسف ييوتكت كسفز الله سبحانه وتعالى ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريم في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من يكون فكرية akaangalia vizuri vitabu vya hadithi dawawini hadithi nabawi Vitabu vihadithi za mtume wa waqafa ala alathar as akaona na kujua athari za kisalaf atajua kwamba lam yarid qatu haijakuja kabisa min tariqin sahihin wala saqimin, kwa njia iliyo sahihi wala njia An ahadin haikuja kwa yoyote minasahaba min radhiallahu anum kutokana na tofauti pamoja na tofauti za tabaka zao masahaba Kuna mwanzo kuna wakatikati, kuna mwisho Na wingi wa idadi yao haijatokea kwamba yoyote alimuuliza mtume sa salam, maana ya sifa yoyote Katika sifa ambazo على أمي سفيا نفسيا كتكوفك كقرآن تكوفوا وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك بل وتم صحبة ولفهموا معنى هايو ولفهموا سفزا الله ولفهموا معنى سفزا الله بلا قول زيا كيفية سفهيز وسكتوا عن الكلام في الصفات وفهموا معنى هايو معنى سف wakanyamazia kuzungumzia sifa zao sampuli yao sampuli ya sifa Eh. Naam wala farqa ahadun minhum baina kawnaha sifata dhati au sifata fi'li wala kuna yoyote aliifarikisha katika hao baina kuwa sifa hizi ni sifa za dhati ya Allah au ni sifa ya vitendo وَإِنَّمَا أَثْبَتُوا لَهُ تَعَالَى صِفَاتٍ أَزَلِيَّةٍ يسبقوا مصحابها وَالِمْ فِي بِتِشِيَةَ اللَّهِ صِفَةٍ أَزَلٍ صِفَةً مَا زُعَنَازُهِيهِ تَنْغُ أَزَلٍ تَنْغُ زَمَانِ أَنَا صِفَةِهِزُهُ من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصري والكلام والجلال والإكرام waljudi walin'am wal'izz wal'azama sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wa thaqa al-kalaama wahida wakataja manna ya sifa hizi kutaja kimoja hakuna hata mmoja aliyekwenda kapinda kuhusu mambo haya masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim woti walikuwa kitchi kimoja woti wanathibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala bila kuzifanyia namna ولا نوش سفز الله سبحانه وتعالى بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أتلقه الله سبحانه وتعالى على نفسه الكريمة وصحبهاهم في بتيشة يالي أمبائي الله سبحانه وتعالى أليات لي قد كنفسيك تقوف من الوجه واليدي Uso, mikono, wanawidhali, ma ana fiimu ma thala til mahluhin. Wanafihibiisha pamoja na kukanusha kufanana na viumbe vyae. Sifa za Allah hazija fanana na kiumbe chochoche katika viumbe فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه وكثبتيش رضي الله عنهم سفزا الله بيلك زفنانيشن بيومبه ونزه وكزيتكاسا من غير تعطيل بيلك زيكانوش سفزا الله سبحانه وتعالى نتفي بلاد القدر والله عالمه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع